ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فكرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كانَ منِ الذيينَ آمنُ وَتَواصو بِال الصَّبرِ وَتَواصوُ بالالمَررحم أُلائِكَ أَصحابُ المَمَنَ والَّذين كَفرَوا بآياتنهُ أَصْحابُ الْ المشْأمَ عَهِمُ نَارُّ موصدة